سوره النحل بسم الله الرحمن الرحيم اتيان الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل ملائكته بالروح من امره على من على من يشاء نُطْبِ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّ يَشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ نَبِيٌّ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جمال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 َ تَميدَ بِكُم وَأَنْهَا رَهُ وَسُبُ لَا وَأَنهَا رَ وَسُبُول ل عَكُم تَنْتَدُون وَعَلَمَاتِ وَبَِّجمِهُم يَنْتَدُون أَفَمَ يَخلُقُكَمَ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 لَئِن جَرَّمَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا كاملته يوم القيامه ومن اوزار ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون وذمك الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السق ذاخر عليهم السسم من فوقهم واتاهم العذاب واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزين ويقول ويقول اين شركائي الذين كنتم تشا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 مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَالُ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَن يُعَمَّرَ دَارُ يخلونها تجري من تحتنا الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكه تطيبين يقولون يقولون سلام ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعلى الذين من قبرهم وما ظلمهم الله ولا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 قابلهم فهل على الرسل الا البلاه المبین ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله, الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول ان نقول له كن فيكون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 إِلَٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ مِنْ لا والملائكة, وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ من فوقهم وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فَإِنَّا وَقَعْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ تَطَّلِعُوا مِمَّا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 سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَوْ جَاءَهُ مُسْتَهْدًى وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَنْ سُؤِمَ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 يظلمهم ما ترك عليه ذنبته ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء لا يستاخرون ساعدا ولا يستقدون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تِلْكَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى قابلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان واعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء للقوم يسمعون وان ان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بير فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتخذي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَذِينَ فَضَّلُوا بِرَادٍّ الرِّزْقِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَ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 فلا تضربوا لله الامثال ان الله عالم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ين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 مَتَّعْنَا إِلَٰهِين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلكم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 وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ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 فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أنتي شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الْكِتَابَ يَهْدِي لِلْكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ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 صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون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 ارَبَّنَا بِاللَّهِ مِمَّن بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ غضب من الله ولهم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 فَاسِيُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي نُهَجَرُوا مِنْ بَعْدَمَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بعدها لغفور رحيم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 رغد من كل مكان فكثرت فكفرت, فكفرت بمنعم الله فذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب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 ثَمَنِ الذَّرِّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 ذَكِرَ الَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا حَنِيفًا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 وَما كانَ مِنْ المُشِكين إِ ماج علَ السَّدِتُ عَى الَّذينَ اختْتَلَفُ فِي وَإَّ رَبكَ لا يَحكُم بَيْنَهُم يَوومَ القامَ يَومَ القامَةِ فِيمَا كانَوا فِيهِ يَخْتَنِفُون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 صبركم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون